اللقاء مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم مع حديثه الطيب مع قصصه الرائعة مع خبره الصادق بالوحي عن كان قبلنا من الصالحين وأخبارهم التي لنا فيها الفوائد والعبر والعظات الكثيرة فماذا لدينا في هذا المجلس عن أبي هريرة عين نبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية وفي رواية وكان نائيا عنه فالمسافة بعيدة فأرصد الله له ملكا فجلس على طريقه وفي رواية فوكل الله له ملكا يحفظه ويرصده ويرقبه فلما أتى عليه أي هذا الرجل الزائر في الله جاء على الملك فقال له أي الملك أين تريد قال أريد أخل في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم رجل تدفعه أخوة الإيمان أن يسافر وينتقل من بلد لآخر وأن يتغرب ويركب مشقة الطريق لا لمصلحة دنيوية لا أرب ولا حاجة له في هذا السفر إلا أن يزور أخاه في الله الذي أحبه حبا صادقا لله ولأجل ذلك أرسل الله ملكا في صورة رجل ليسأله عن غايته وقصده من هذه الزيارة ما الذي أخرجه من قريته ما الذي جعله يتغرب عن أهله ما الذي جعله يتحمل هذه المشقة في السفر فأخبره أنه يريد زيارة أخي له في الله لا تجمعه بي إلا المحبة في الله فأخبره الملك أن الله أرسله إلي ليخبره بأنه عز وجل يحبه كما أحب أخاه فيه يعني في الله من أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة هذه السنة العظيمة سنة الصالحين من قبلنا أيضا التزاور في الله ما أحوجنا إلى إحيائها اليوم في عالم الماديات الذي طغى في حب الدنيا والمصالح للدنيا والعطاء والأخذ للدنيا والغضب والرضى للدنيا التزاور في الله من صفات المؤمنين من هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان يزور المسلمين حتى الضعفة يزور أصحابه يعود مرضاهم يشهد جنائزهم أوجب الله على نفسه محبة المتزاورين فيه القضية في أجر كبير عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه رواه أحمد وهو حديث صحيح وجبت محبتي معناها المسألة فيها وعد عظيم ومن أحبه الله كتب الله له القبول في الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض رواه مسلم ما معنى يضع القبول في الأرض يعني المحبة في قلوب الناس الناس يرضون عنه القلوب تميل إليه وعد النبي صلى الله عليه وسلم الزائر لأخيه بالجنة فقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم برجالكم من أهل الدنيا في الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود يعني الذي يموت قبل البلوغ في الجنة من أبناء المسلمين وبنات المسلمين ماتوا قبل البلوغ والرجل يكون في جانب المصري يزور أخاه لا يزوره إلا لله في الجنة رواه الطبراني في المعجب الكبير وصحاها والألباني التزاول في الله طريق من الطرق المؤدية للجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أنطبت وطاب مشاك وتبوات من الجنة منزلا رواه الترمذي وحديث الحسن وعند أبي علم سند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم أتى أخا له يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أنطبته وطاب لك الجنة وإلا قال الله في ملكوت عرشه زار فيه وعلي قراه يعني ضيافة علي فلم أرض له بقرا دون الجنة السلسلة الصحيحة زيارة المؤمن يخيف الله عباده يثاب عليها وكلما كان الأخ أبعد بيتا ومنزلا أو بلدا كانت الزيارة أكثر أجرا وأطيب عند الله لماذا جاءت الشريعة بهذا الأجر العظيم لهذه المسألة والقضية والعمل هذا لماذا وقع عند الله هذا العمل لنوقع العظيم؟ لماذا تكون عقبة هذا العمل لعقبة الجليلة هذه؟ لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى زيادة الإيمان لأن كل واحد يحتاج إلى من يذكره ويعينه في الحق لأن الزيارة الله تقوي الإيمان وتجعل الإنسان مشتغلا بطاعة الرحمن مع غيره من إخوانه المتعاونين معه على الذر والتقوى لأن الزيارة في الله تذكر المسلم أن تكون علاقاته لله وفي الله فينحي العلاقات السيئة اليوم مع العولمة وثورة الاتصالات الناس يقيمون علاقات بأسهل طريق وكثيرة جدا علاقات شخصية بالبدن وعلاقات بالاتصالات والجوال وعلاقات شبكة الانترنت وعلاقات وعلاقات شيء في الوظيفة وشيء في السفر وفي الأعمال وفي المناسبات المختلفة علاقات لكن كم منها لله؟ كم منها تعين على طاعة الله؟ مع الأسف الشديد صارت أكثر علاقاتنا للدنيا مصالح دنيوية حاجات دنيوية ولو نظرت في علاقة الواحد منه لماذا نشأت؟ وما مناسبة نشوئها لو فتحت الآن دفتر الهاتف في جوالك أو في جيبك وتصفحت الأسماء المذكورة والأرقام وقلت لماذا سجلت هذا في دفتري وما هي المناسبة ستجد اجتمع عمل بيزنس علاقات تجارية مالية شرائية بيعية تأجيرية ترفيهية أحيانا علاقات محرمة يساعد على منكر وعلى فاحشة يسهل حراما إذا صارت علاقات الناس في أمور الحرام وفي أمور الدنيا فأين العلاقة لله أين العلاقة التي تزيد الإيمان أين العلاقة التي تقرب من الرحمن أين العلاقة التي نزداد بها علما وعبادة وخشية أين العلاقة التي فيها تعلم الاخلاق الحسنة الفاضلة والآداب الشبعية أين العلاقة التي تحمينا من أهل الشر من أهل الفساد ما هي سنة الصحابة عن ابن مسعود قال كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه فإن كان مريضا كانت عيادة وإن كان مشغولا كانت عونا وان كان غير ذلك كانت زيارة نحن اليوم يعني في أداب الزيارة مقصرون الاستئذان وعدم الإثقال وغض البصر وتنزيه المجلس عن الغيبة والنميمة وإيذاء المزور قال النووي رحمه الله يستحب استحبابا متأكدا زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرهم مصلتهم وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم وينبغي أن تكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرتضونه كتاب الأذكار النووي من الصور المشرقة للزيارة في الله في عهد السلف ما كان حاصلا بين أبي عبيد القاسم بن سلام من كبار علماء اللغة والحديث وأحمد بن حنبل رحمهما الله قال أبو عبيد القاسم بن سلام زرت أحمد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه فقلت يا أبا عبد الله أليس يقال صاحب البيت والمجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه قال نعم يقعد ويقعد من يريد يعني بما أنه أحق به فلو آثر الزائر على نفسه آثره به فهو من حق أيضا فقلت في نفسي خذ يا أبا عبيد إليك فائدة هذه واحدة ثم قلت يا أبا عبد الله لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم فقال لا تقل ذلك فإن لي إخوانا ما القاهم في كل سنة إلا مرة أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم قلت هذه أخرى يا أبا عبيد فائدة ثانية لأن بعض الإخوان في الله من أهل الصدق والعلم والإيمان والدعوة والدين والخير والعبادة والطاعة قد يكونون بعيدين عنك والقريب منك جدا ليس بذك وذاك البعيد تلقاه في السنة مرة وهذا القريب كل يوم فليست القضية بعدد اللقاءات القضية بما في القلب أيضا لكن في سبب هناك بعد وظروف مانعة جعلت اللقاء يحدث سنويا وهذا بحكم القرب وكل يوم يمر عليه صباحا أو مساء يمر به فيلقاه وليس مثل ذاك في العلم والدين والعبادة والأخلاق قال أبو عيد فلما أردت القيام قام معي قلت لا تفعل يا أبا عبد الله ما بداعي تكلف على نفسك فقال قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه الى باب الدار وتأخذ بركابه يعني يركب الدابة تعين على الركوب فتحه باب السيارة قلت يا أبا عبد الله عن الشعبي قال ابن زائد عن مجالد عن الشعبي هذا السند الكامل فقلت يا أبا عبيد هذه ثالثة قصتنا الأولى في الرجل الذي زار أخا الله في الله يتبين فيها في الحقيقة فضل الأخوة في الله والعلاقة في الله واعتصروا بحاول الله جميعا ولا تفرقوا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدون إلا المتقين كان السلف يعظمون شأن الأخوة في الله قال محمد بن واسع ما بقي في الدنيا شيء ألذه إلا ثلاث الصلاة في جماعة والتهجد من الليل ورقاء الإخوان وكان الحسن وأبو قلاب يقولان إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكرون الدنيا وإخواننا يذكرون الآخرة طبعا لما كانت الأخوة في الله على دين طاعة الآن بعضهم يترك زوجتها التي تنتظره وتتجهز من أجله ويترك أولاده الذين يحتاجونه يحتاجون إلى توجيهه ورعايته وأبوته وحنانه وشفقته وعطفه وتفقده وإعانته والإنفاق ويذهب الشله سهرا وبطرا ومعصية ومنكرات ويرجع آخر الليل كل ليلة وقد نامت الزوجة بعدما يأست من حضوره ونام الأولاد بعدما يأسوا من رؤيته هل هؤلاء إخوان يذكرون بالله؟ هل هؤلاء الإخوان يعني أحب من أهلنا وأولادنا؟ لا إذن من هو من الإخوان هؤلاء الذين هم أحب إلى الحسن وأبي قلابة من الأهل والأولاد؟ الذين يعينون على الطاعة الذين يذكرون بالخير الذين يلتقطون لك الثمرات العلمية كما ينتقى أطائب الثمر؟ الحب في الله في فضل عظيم الإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب المرء مع من أحب الحب في الله والبغض في الله من علامات الإيمان قال عليه الصلاته والسلام أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله وأحب لحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البرى من كل غاو ومعتدي المتحبون في الله لهم منزلة عظيمة يوم القيامة يغبطهم عليها الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكان من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرون منهم الصحابة حريصون قالهم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رواه أبو داود وحديث صحيح هذه علاقة لا تقدر بثمن هذه علاقة ما نشأت لأجل مصلحة تجارية مالية استثمارية عقارية زراعية هذه علاقة ما نشأت لأجل محرمات استمتاعات ملذات سفريات ونسات استئناسات ومزح ضحك هذه علاقة نشأت لله في الله يقول الله يوم القيامة كما في الحديث القدسي أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ولذلك عد النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين المتحبين في الله من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله هذه العلاقة علاقة الأخوة في الله أي شيء قويها نفعله قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب أحدكم أخاف فليعلمه إياه يعني يخبره بذلك فجاء في حديث أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثناية أبيض حسن جميل الوجه وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرت يعني بكرت فوجدته قد سبقني بالتهجير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 فقال آه الله فقلت والله إني لو أحبك لغير دنيا أرجوها أصيبها منك ولا قرابة بيني وبينك قال فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال ابشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها رواه مالك في الموطة بإزناد صحيح كلما زادت محبة الرجل لأخيه زادت محبة الله له كذلك المرأة المسلمة عندما تحب أختا لها في الله كلما زادت محبتها لها زادت قربا إلى الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام ما تحب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه حديث صحيح كثير من الناس الآن يخلطون بين قضية الحب في الله وبين قضية التعلق القلبي والاستئناس النفسي والتقارب العاطفي ما هو كل تعلق قلبي وتقارب نفسي وتشابه طباعي وطبعي ويعني عواطف جياشة حب في الله كثير من الناس لا يعرفون طعم الحب في الله أصلاً يعني عنده انه اذا يعني صار لدينا ان الطيور على أشكالها تقع إذا ناسبني واذا وافقت نفسيتي وشخصيتي واهتماماتنا واحده وك... لا, لا الحب في لا قضية اخرى الحمد لله يعني قد يكون عبدا حبشيا قد يكون فقيرا مدفوعا بالابواب قد يكون المساله هي شعور ايماني علاقه ايمانيه هي قضيه يعني معاونة على الطعام هي هي المسألة أنه كلما كان أعبد لله كانت محبتك أكثر كلما كان أطوع لله كانت محبتك أكبر وهكذا فكثير الناس اليوم العلاقة قائمة على إيش استئناس والله يعني إذا لعبت معه في فريق في الورق يعني تفاهم سرعة أنا إذا رحت معه في مطعم أحصل أذواقنا متشابهة في الطعام يعني إذا رحنا في سفر تحصل أنا ويا نفس نحب المكان والشكل وال... لا المحبة في اللامة المحبة في اللامة ليست قضية يعني مشاركة مالية لا نختلف فيها والله أنا معي صفقات وفلان هذا دائما يعني كله أنا أمينها وأمين معي ويعني و... يعني لي شيء ولا تنساني ولا تفوت فرصة ولا أفوت عليك الفرصة طيب لكن ما هي هذه الأخوة في الله التي يؤجر عليها الإنسان؟, يؤجر الإنسان على الأخوة في الله العلاقة في الله التي تزيد الإيمان وتقرب من الرحمن اللي فيها استفادة تعين على الطاعة يعني أنت بعد العلاقة أنت لما تزوره تزداد إيمانا خشوعا فضلا خيرا هذه المسألة ينبغي أن ندرك فحواها وحقيقتها حتى لا تختلط علينا وبعضهم يزعم أنها أخوة في الله وقد تبدأ أخوة في الله ولكن ما تكمل كذلك لماذا تدخل الدنيا تدخل قضايا التعلق القلبي والعاطفي المؤدي إلى العشق وبعدها قد تكون شهوة ايضا شهوات و... وعلاقات شاذة ما هي أخوة في الله ولا علاقة لا في الأخوة أصلاً هذه علاقة شيطانية علاقة شهوات يعني. أحيانا علاقة إضاعة أوقات يسهر معه في الليالي الطويلة يتحدثان في إيش أوصى في النساء وأمور النساء شابان أعزبان يسهران إلى الساعة الثالثة ليلا يتحدثان في أمور النساء وتخيل الزواج هو مع المرأة ماذا يفعل وأشكال النساء هذه أخوة في الله ولذلك تشوهت عند الكثيرين قضية الأخوة في الله بالممارسات المنحرفة والخاطئة والسطحية والتي لا تصل إلى عمق الأخوة في الله القصة طبعا دلتنا على إمكانية رؤية بعض الآدميين للملائكة على الصورة التي يبعثهم الله سبحانه وتعالى عليها خلقت الملائكة أصلا من نور لكن الله على كل شيء قدير فهو عز وجل يمكن أن يجعل الملك يتصور ويتشكل بصورة رجل رؤية الملك على الصورة الملكية هذه للأنبياء يرى ما لا نرى رأى جبريل في السماء له ستمائة جناح أما رؤيتهم متشكلين في صورة البشر فقد يقع لمن يقدر الله له ذلك واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من آلية مكانا شرقية فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلا بشرا سوية إبراهيم جاءت في الملائكة في صورة بشر ما عرفهم حتى كشفوا له حقيقة أمرهم لوط جاءوا في صورة شباب حسان الوجوه أهل القرية رأوهم أهل القرى رأوا شبابا حسان الوجود جمال الصورة وجاءوا يهرعون إليه يعملون السيئات بعض الصحابة رأوا جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي كان يأتي على صورة الدحية لأن دحية رضي الله عنه كان رجلا جميلا وحصل كذلك أن رأت عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع رجل لكن لم تكن تعرف أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام ثم عرفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه في هذه الصورة جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وآصحابه على صورة رجل لا يرى عليه اثر السفر أبيض الثياب أسود الشعر لا يعرف أحد من المجلس فإذا يتشكل الملك بصورة رجل وقد يراه بعض الناس وقد يسمع صوته كما حصل لعمران بن حسين رضي الله عنه أن الملائكة كانت تسلم عليه وهذه من البشارات من كرامات الأولياء ولكن لا بد من الحذر من الاخبار الكاذبة والولايات المزعومة التي يجعم بعض الناس أنهم يرون فيها ملائكة وفي الحقيقة لم يروا إلا الوهم أو أنوار من أنوار المباني أو غيرها ويزعمون أنهم رأوا ملائكة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته ومحبة من يحب وأن يجعلنا من القائمين بزيارة إخواننا في الله وممن يزورون حبا في الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد